Awal bila Allah min al-Shaytan rajim Bismillahirohmanirohim. Alif lam mim. Kita.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 قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنغورين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم oleh Kyrgyi călăshi bes domem iblei cu cupto armah recolę dulce ibleisi dar parte dar parte de water et parte dar 118. 119. 119. 111. 111. 122. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15.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 أو تكون من الخالدين وقسمهما إني لكم ما لمَن أصحين فدلّهما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 118. Alem أنهكما عن تلكما الشجرة 119. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 110. قال ربنا ظلمنا أنفسنا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 قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تَخْرُجُونَ Ya bani Adam, sudah Allah turunkan kepadamu pakaian warisanmu dan keris, dan pakaian itu itu adalah kebaikan. Itu adalah dari tanda Allah agar Telan kau syaitan, kau kau yang keluar jauh kau dari الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا احشان ان تقولون عن الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَذَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ 118. Ya bani Adam, take your sin to every mosque, and eat, and drink, and don't drink,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 126. 7. ولا يستقدمون. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17.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 Fman azlum min man iftaraal Allah khaban atau khabab ayat. Ulaik yanalhum nasihuhum min al kitab. Hatta ida jatuh mursalna Shahidu'ala anfusim an-nhum kaukan kafirin. Qaladunkhulu fi umin kudhalat min qablikum min al-jinn كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربناها هؤلاء عفنا من النار قال لكلن ضعف ولكن لا تعلمون وقال ان تؤلهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل 121. Fadokul arذاb bima kuntum teksibun 122. Inna al-lazhin kathabu b-ayyatina 123. Wastakbaru ranha 124. La tufatahu lhom abwaabu 125. Samaa 129. ودخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهد كَذٰلِكَ كَانَ جِنْسُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب 119. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمن أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 121. 122. 122. 132. قَضَيْنَا إِنَّهُمْ بِكِتَابٍ فَأَوْضَحْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ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 أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا In rahmat Allah kareebun min al muhsinin, wahai yang menghantar angin berhala di antara kedua rahmatnya, sehingga apabila sedikit sahabat berkata, "Kami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 وَالَّذِينَ خَبُوا لَا يَخْرُجُونَ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ 124. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 125. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا 117. أسبي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 118. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 114. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 115. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفنحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إنا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 قَدِ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً واذکروا اذ جعل لكم خلفاء من بعد عاد وبنوكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا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 بهم به كافرون فعقرناه واعته عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين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 ولكن لا تحبون الناصحين 110. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن 124. لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 125. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم قريةكم إنهم أناس يتطهرون فأنجناه وأن له إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا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 فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تنعدون وتعصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا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 Fasbiru حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا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 122. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 123. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 124. أفأمنوا مكر الله Fala yaman makrulillahi, illa alqomul khassirun. Awalam yahdi lil-ladin yirton al-arz min bagh ahliha, allahu nshaa'u asabnahum bidzunubihim, wa ntu'bagu ala qulubihim, fham la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 Kadijat kum dibaynati merabkum, fakar sil magi bani Israel. Qaal in kuntu jat b aytin, fakti bhih. In kuntu 114. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 115. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 116. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 قالوا يا موسى إما أن تنقي و إما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا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 119. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 110. فاغلبوا وانقلبوا صاغرين 111. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر ما كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها 124. فسوف تعلمون 125. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 126. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 127. وما تنقلون 119. لا أؤمننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر سا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون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 112. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من التمرات لعلهم يذكرون 113. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا بِمَثَاوِ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَقَائِرَهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقال Allahمَا تَأْتِنَا بِهِ آيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُطْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالْضَفَاعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ أَوَلَنُرْسِلَ نَمْعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 121. Fahraqnaahum filyam 122. B'anahum kathabu b'ayyatina Afnil kaum yang kahun yustazafun masyarakat bumi dan muaribnya yang barakna di dalamnya, dan kalamat Rabbu alhusna pada bani Israel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 قَالَ أَأُغَيِّرُ اللَّهَ أَبْغِيَ لَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم من قات ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه: هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.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 121. مَا maa ataytuk مِنَ الشَّاكِرِينَ min as فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ fi al-alwaah min لِكُلِّ شَيْءٍ 118. Fakudha bikunwati wakumur kawumak yaakudu bihahsaniha 119. Sariyikum dara al-fasikin 111. Saaasrifu an ayatiya الذin yetakabbarun وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْعَنِيَتِ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا 124. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 125. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما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 ولمَّسُهُ في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لَئِنْ لم يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَوْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ 112. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 113. قال بئس ما خلفتموني من بعدي 114. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 ولما سكت عن سلطب أخذ الألواح وفي نسختها هدو ورحمة وفي نسختها هدو ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 117. Sokutu, who believed in Him, and believed in Him, and believed in Him, and followed the light which He gave with 111. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت 112. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 فَأَمْبَدْجَسَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ عَشَرَةٌ عَيْنٌ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَا شَرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى 119. وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اِنْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ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 119. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 110. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِلْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا هُمْ مُهْنِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما مهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 Fakal f'ambil bagdihim khalfun warith al-kitab, yaeuxudun agarah ada al-Adnah, wa yaqulun syuufaru lana wa iyaatihim agarahum mitlhu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 129. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 120. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم 119. واخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 110. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 118. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى, قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافمين 119. أو تقولوا إنا 119. أما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهنكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ Itak mithal al-kalb in ta'amil al-hath atau terturkhi al-hath. Zalik mithal al-qaumil-ladin kadhbu b-ayatina. Fakususil-qasasil 118. Kedubu B-A-Yatina 119. Wahanfusahum Kanu Yablimon 110. Men yahdi Allah Fahual Muhtadiy 111. Waman Yablim fahal وَلَقَدْ ضَرَأْنَاهِ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لُلَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ 119. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 110. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 119. أذر <تذروا> الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لا Aku lihat sih nafsu, walau tidak ada kebaikan, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Kalau aku tahu tentang rahasia, aku tidak akan berbuat lebih baik daripada yang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 121. 122. 133. 144. 155. 156. 167. 168. 169. 169. 179. 171. 171. 171. 182. 182. 182. 193. 193. 194. 194. 194. 204. 205. 205. 215.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 Fad'uuhum falyas tajibu lakum in kuntum sadaqin Amlahum orang-orang yang berjalan dengan itu, amlahum tangan-tangan yang berpegang dengan itu, amlahum mata-mata yang melihat dengan itu, amlahum telinga-telinga yang mendengar dengan itu. Katakanlah: "Bersumpahlah kalian,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 Kudil ampun, wa'amr bil uruf, wa'arid an al jahmin. Wa'ama ynzgank min al shaytan nizgum, fa'istaghbil Allah. Innahu sami'ul إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَلَاءٌ لَّا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلاَ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 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ